بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله مطلع على محمد وراهلين العنوان الخامس هل يسري إجمال المخفف إلى العام أم لا كان البحث السابق وهو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاصة مبينا لا إجمال فيه وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص والإجمال على نحوه الكلام يقع في هذا الفاصل في أن الخاص إذا كان مجبلا هل يسري إجماله عن الخاص هل يسري إجماله إلى العام فيكون العام مجبلا ايضا أم لا يسري فمثلا إذا قال المولى أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم الفساق منهم، لا تكرم الفساق منهم. إذا جئنا إلى الفساق. إذا جئنا إلى الفاسق وسألنا وسألنا وسألنا, وسألنا الفاسق من هو الفاسق من هو هل الفاسق فاعل الكبير فقط أم أن الفاسق يشمل فاعل صغيرة أيضا فأنا المخاطب لا أدري أكرن من هل الفاتق فيحصل عندي إجمال في معنى الفاتق أجل الله الفاتق من هو فيكون الخاص مجمع الخاص هنا يكون مجمع بالنسبه إلى فاعل الكبيره فاسق القطعة هذا لا شك فيه انما الكلام هل فاعل الصغيره ايضا فاسق فلا يكرم ام ان فاعل الصغيرة ليس بفاسق فيكرم وبتعبير اخر هل فاعل الصغيرة يدخل تحت الخاف فيخرج عن حكم الإكرام أم أن فاعل الصغيرة يبقى تحت العام بل أبعد يبقى تحت العام فيجب فيجب إكرامه مع العام أنا هنا لا أدري فيحصل عندي إجمال فالمخصص لا تكرم الفاسق يصبح عندي مجمل الفاسق مجمل فهل يكون العام أيضا مجمل بهذا الإجمال في الخاص أم لا ما المقصود بالإجمال هنا حتى يتضح معنى البحث ما المقصود بالإجمال هنا الإجمال إن شاء الله البحث يأتي السلام عليكم عندنا مجمل وعندنا مبين المجمل يعني غير الواضح الإجمال عدم الوضوح بينما البيان الوضوح فحينما نقول مجمل يعني غير واضح اللفظ غير واضح المعنى غير واضح المفهوم غير واضح هذا مو مهم المهم الإجمال يعني عدم الوضوح ترعيت عينة, ترعيت عينة أحسنت عدم الوضوح هنا في هذا المثال العام والخاص التفتوا حتى يتضح المقصود بالإجمال هنا في المثال اكرم العلماء ثم لا تكرم ألف الثاقة منهم هنا عندنا أمور ثلاثة عندنا عام واضح وعندنا خاف واضح وعندنا فرد مشكوك هذا ما نقصد بالمجمل هنا عندنا فرد مشكوك هذا الفرد المشكوك لا ندري هل يخرج كما خرج الخاص الواضح أن يبقى كما بقي العام الواضح مثلا نفس المثال إذا كان عندنا مئة عالم عندنا مئة عالم خمس منهم خرجوا بالخاص يقينا لماذا يقينا لأننا نقطع بأن هؤلاء العشرة بأن هؤلاء العشرة قد فعلوا الكبيرة وفعلوا الكبيرة فاسح هذا يقينا فبقي تسعون في التسعين أيضا عندنا خمسة عندنا خمسة قد فعلوا الصغيرة فعندنا عشر خرجوا يقينا وعندنا التفتوا وعندنا 85 يقينا لن يفعلوا لا صغيرة ولا كبيره فعندنا الخمسة فرد مشكوك هؤلاء الخمسة فعلوا الصغيرة فاشك الفرد المجبل الخاص المشكوك الفرد المجبل هذا الخمسة هل هل يكون تحت العام فيكرم فيصبح العام المكرم 90 أن يكونوا تحت الخاص الخارج عن حكم الإكرام فيصبح غير المكرم ما 15 أحسن فأنا هنا ما عندي وضوح عندي إجمال فحينما نتكلم عن الإجمال هنا نتكلم عن الإجمال في الفرد المشكوك أكرم العلماء لا تكرم الفتار منهم عندي هنا عام واضح خاص واضح عندي فرد مشكوك هذا نقصد به المجمل الفرد المشكوك الإجمال عندي هل الفرد المشكوك يدخل تحت العام فيكرم أم يخرج ويكون تحت الخاص فلا يكرم الإجمال في الفرد المشكوك هل اتوقف في اكرامه ام لا اكرمه كما يفرب العام اصل البحث هنا استضح الى هنا في هذا المقدار هذا المقدار استضح الى هذا المقدار استضح نقول الاجمال هنا الاجمال هنا في الخاص على قسمين على قسمين مره يكون الاجمال في المفهوم فتسمى الشبهه المفهوميه ومره يكون الاجمال في المصداق وتسمى الشبهه المصداقيه أنا فقط أوضح المفهوم والمضاق كلامنا اليوم فقط في شبه المفهومين، لكن من باب التوضيح، نفس هذا المثل، أكرم العلماء ولا تكرم ألف الساق، كيف يكون الإجمال في المفهوم؟ يكون الإجمال في المفهوم في معنى الفصل. مفهوم الفاسق ما هو هل الفاسق هو, هو فاعل الكبيره فقط ام ان, أن الفاسق يشمل بالاضافه الى فاعل الكبيره يشمل ايضا فاعل الصغيره هذا اجمال في معنى الفاسق في مفهوم الفاسق تسمى الشبه حينئذ شبه مفرومية. المفهوم للفاسق ما هو لا أعرف. تسمى الشبه حينئذ شبه مفرومية. أما الشبه المصداقية. أما الشبه المصداقية. مثال. نفس هذا المثال أيضا. نفس هذا المثل اكرم العلماء ولا تكرم الفستاق نفس المثل عرفت الفستاق عرفت معنى الفاتح عندي واضح ولنفرض ان معنى الفاتح هو صاعد الكبيرة فقط مفهوم الفاتح عندي واضح معنى الفاتح عندي واضح فالخاق خرج والعام بقي في أثناء الإكرام انتفتوا إلى المصدار في أثناء الإكرام وأنا أكرم العلماء دخل عالم دخل مصداق من العلماء عالم دخل أنا المخاطب بالإكرام في أثناء إكرامي في أثناء الإكرام دخل هذا الفرن شككت شككت هذا الفرد هذا المصداق هذا الفرد التفتوا هذا المصداق هنا هذا المصداق هل هو هل هو فاعل كبيره انا معنى الفاسخ عندي واضح الفاسخ عندي فاعل كبيره هذا الفرد الذي دخل هذا المصدر القادم نحوي هذا المصدر هل هو من فاعلي الكبيرة من فاعلي الكبيرة فهو فاسق أم ليس من فاعلي الكبيرة فليس بالفاسق فهنا الشبه في المصدق معنى الفاتق عندي واضح لكن هذا هذا هذا المصدر هل أدخله تحت العام فأكرمه أم لا هو فاتح فيدخل تحت الخاص فلا يكرم معنى الخاص عندي واضح أما هذا الفرد أنا أشك فيه هذا الفرد القادم أشك فيه فالشبهه اذا مرة في المفهوم مرة في المصداق نتكلم اليوم على بناء على المفهوم على ان الشبه شبه مفهوميه نفس الشبه المفهوميه ونفس الشبه المستاقيه قد يكون المخصص متقلا وقد يكون المخصص منفصلا فالشبه كالشبه المفهوميه الشبه المفهوميه مره يكون المخصص فيها متصل هذا واحد ومره يكون المخصص فيها منفصل اثنان واضح الشبهه المصداقيه مره يكون الخاص المخصص فيها متصل مره يكون المخصص فيها منفصل هاي كم صوره صارت اربع صور اربع صور اربع صور خب وكل صورة أيضا وكل صورة أيضا هذا خلوه إلى البحث القادم الآن نتكلم في الشبهة المفهومية إلى هنا التقسيم واضح واضح البحث إلى هنا الآن نتكلم في الشبهة المفهومية خب إذا كان الخاص مجملا والشبهة مفهومية أعيد وأكرر الكلام في الشبهه المفهومية فقط إذا كان الكلام في الشبهه المفهومية فالشبهه المفهومية الأمرها يدور بين أمرين مرة يكون الأمر فيها في الزبهة المفهومية يكون الأمر فيها دائر دائر بين الأقل والأكثر ومرة أخرى دائر بين المتباينين الشبه المفهومي مرة يكون الأمر فيها دائر بين الأقل والأكثر ومرة أخرى يكون بين المتباينين مثال على الأقل والأكثر والشبهة مفهومية مثلا نفس المثال الشبهة مفهومية والأمر دائر بين الأقل والأكثر أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم أقل أكثر كيف يمكن يكون أقل أكثر كما قلنا سابقا إذا كان عندنا مئة عالم عندنا مئة عالم عشر منهم خرجوا في الخاص لأنهم قد فعلوا الكبير قطعا فهم أجلكم الله فسق فهؤلاء خرجوا يقينا بقي من المئة 90 صحيح بقية 90 في التسعين أيضا هناك خمسة أشك في الخمسة أشك في أن, في أن هؤلاء هل أيضا يدخلون تحت الفاسق لماذا أشك؟ لأن هؤلاء فعلوا في صغيرة معنى الفاسق عندي غير واضح هل الفاسق مختص أمره بفاعل الكبيره فقط أم لا يشمل فاعل الصغيرة أيضا وهؤلاء الخمسة قد فعلوا الصغيرة أنا أشوف هل هؤلاء الآن بقوا تحت العام فيكرمون أم أعدهم أن يعدون من الفتقة فيخرجون مع الخارجين فعندي عشرة يقينا هؤلاء خرجوا بالتخصيص وبقي تسعون من التسعين خمسة اشك فيهم خمسة أشك فيهم هؤلاء الخمسة هل تحت العام أم تحت الخاص ففي الواقع هنا الأمر في الإكرام يدور بين إكرام التسعين الأكثر وبين إكرام خمسة وثمانين فقط فيكون الأقل فيكون الإكرام للأقل واضح لو أعيده واضح ففي الواقع هنا الشبهة المفهومية لأن معنى الفاذق عندي غير واضح وأمرها يدور بين إكرام الأقل أو إكرام الأكثر بمعنى آخر هل العام هو التسعون والخاص هو العشرة أم أن العام خمسة وثمانون واضح والخاص خمتة عشر الأمر يجل بين هذا وهذا فهنا الشبهة المفهومية أولا وأمرها دائر بين الأقل والأكثر يعني بين إكرام الأقل أو إكرام الأكثر هذا واضح أيضا هذه على قسمين مرة يكون مخصصها متصل مرة يكون مخصصها منفصل هذا واضح؟ هذا واضح, واضح؟ خب نجي إلى الفصل الثاني. ومرة تكون الشبه مفهومية وأمرها دائر بين بين المتباينين مثلا المولى يقول المولى يقول أكرم العلماء ولا تكرم ولا تكرم زيد بن أرقم ولا تكرم زيد بن أرقم أكرم العلماء ولا تكرم زيد بن أرقم عندنا في هذه الحوزة زيد ابن اكرم ثلاثه زيد ابن أكرم زيد ابن ارقم عفوا ثلاثه عندنا زيد ابن ارقم مثلا الهاشمي زيد ابن ارقم الحسين زيد ابن ارقم الموسوي ثلاثه عندنا زيد المتكلم المولى ما عين زيد ابن ارقم بالضبط قال لا تكرم زيد بن أرقم وزيد بن أرقم الهاشمي والموتوي والحسيني فهنا الشبهة مفهومية الشبهة مفهومية لأن معنى زيد مو واضح أي زيد عندي واضح ولكن هنا الأمر يدور بين المتباينين بين زيد بن أرقم هذا المباين لزيد بن أرقم هذا فهنا الشبهة المفصولية والأمر فيها دائر بين المتباينين أيضا هذه على قسمين مرة يكون الخاص فيها متصل ومرة أخرى يكون الخاص فيها منفصل هذا واضح إلى هنا واضح إلى هنا أم لا؟ إلى الآن نحن فقط في بيان أصل البحث فاذا كلامنا في الشبهة المفهومية فتكون الأكثار بالاختصار كثائي أربعة أكثار في الشبهة المفهومية واحد القسم الأول القسم الأول من الشبهة المفهومية أن يكون, أن يكون الأمر دائر فيها دائرا فيها في الشبة المفهومية ان يكون الامر دائرا فيها بين الأقل والأكثر والمخصص متصل واحد اثنين ان يكون الامر فيها في المفهومية ان يكون الأمر فيها ان يكون الامر فيها دائرا بين الاقل والاكثر والمخصص منفصل اثنين ثلاثه أن تكون الشبهة بفهومية والأمر فيها دائرة بين المتباينين والمخصص متصل الرابع دائرة بين المتباينين والمخصص منفصل هذه أربعة أقسام للشبهة البفهومية إذا كان كل ما مضى واضح فنقول هذه الأقسام الأربعة. حكمها يختلف باختلاف الصور حكمها يختلف باختلاف الصور نعود إلى أصل السؤال إذا كان الخاص مجملا إذا كان الخاص مجملا هل يسري إجماله عن الخاص هل يسري إجماله الى العام فيكون العام مجمل مجمل مجمل ايل في الفرض المشكوك فيكون العام في الفرد المشكوك أم اما الفرد غير المشكوك بعد إجمال ما عادنا فيه الفرض العام غير المشكوك ما عادنا اجماع ما إجمال اما داخل تحت الخاص او داخل تحت العام إذا لم يكن فاعل صغيرا ولا كبيرا فهو تحت العام فيجب إكرامه إذا كان فاعل كبيرا فهو تحت الخاص فلا يكرم إنما الكلام في فاعل الصغيرة في الفرد المشكوه هذا هل يبقى تحت العام فيكرم أم يخرج مع الخارجين بالخاص فلا يكرم فحينما نقول إجمال التفتوا الإجمال في الفرد المشكوك فقط حينما نقول هل يسري إجمال الخاف <تصفيق> الى العام نقصد الى العام في الفرد المشكوك فقط لا في كل العام rienه ايها المخلص ماذا تقول هل يسري إجمال العام هل يسري إجمال الخاف الى العام أم لا يقول المخطص ما هو نقول له قد يكون المخصص متصل ما تقول الكلام في الشبهة المفهوميه اذا كان المخصص متصل ما تقول يقول اذا كان المخصص متصلا اذا كان المخصص متصلا اذا كان المخصص متصلا رح اجمع صورتين مع بعض اذا كان المخصص متصلا والشبهة مصبومية فلا فرق عندنا فلا فرق عندنا في الحكم الحكم واحد فلا فرق عندنا في الحكم سواء كان أمرها دائر بين الأقل والأكثر أو المتباردين الحكم فيها إذا كان المخصص متصل يعني هكذا أكرم العلماء ولا تكرم الفساد. أكرم العلماء ولا تكرم زيد بن أرخم في كلام واحد متصل الحكم هنا واحد المصنف يقول الحق والإنصاف عندنا هنا سواء كان أمر الشبهة المفهومية دائر بين المتباينين أو بين الأقل والاكثر إذا كان المخصص متصلا فالحق عندنا فالحق عندنا سريان سريان اجمال الخاص الى الفرد المشكوك في العصر سؤالنا هل يسري اذا كان الخاص مجمل هل يسري اجماله الى العام المصنف يقول اذا كانت الشبه مفهوميه وكان المخصص متصلا فنعم، فنعم يسري إجمال الخاص إلى الفرد المشكوك من العام. إذا ترى فماذا نصنع؟ أجيبونا يقرا المشكوك أو لا؟ يقول لا. نتوقف في إكرامه. نتوقف في إكرامه. لماذا نتوقف؟ التفتوا إلى الدليل. يقول السر في التوقف نحن قرأنا سابقا أن العام إذا كان المخصص فيه متصلا فرقنا سابقا بين المخصص المتصل والمخصص منفصل قلنا إذا كان المخصص متصلا فالعام من الأول من البداية العام من البداية لا ينعقد له ظهور إلا فيما عدل خاص واضح إذا كان المخصص متصله قلنا سابقا فالعام لا ينعقد له ظهور لا ينعقد له ظهور لا ينعقد لا ينعقد له ظهور إلا فيما عدى الخاص من الأول أما إذا كان المخصص منصطلا فالعام من الأول قبل مجيء الخاص له ظهور في العموم المولى يقول أكرم العلماء واضح هنا هنا العام له ثمون في الجميع لكن بعد مجيء الخاص المنفصل هنا يحصل تزاحم وتعارض بين الظهورين ظهور العام وظهور الخاص يبدو كلامي عدتهم غير عام ويقصد لعنب فيه نوع من يقصد لعنب وإن كانت هو أنت أخذت العام ونفصل السؤال الخامس: ماذا يسمون بعضهم؟ ماذا يسمون بعضهم؟ الآن العلماء ولا تصلن النساء صحيح؟ واضح؟ هذا عام عندنا عام واحد، فهنا الخاص مختص، مو في كلام في ثلاث مواقف في كلام واحد المولى قال أكلم لا أكلم صحيح؟ أو نحن نحن هذه أكلم العلماء إن الكثة وانتصم مع فهذه مخصص مستثم إذا كان المخصص مستثم كان الأمر واضح العام العام ما إلى ظهور في المئة من الأول بعد إذا العام ما إلى من الأول الخاص قريبا من الاول وجود المخصص المستقل قرين على ان العام ليس له ظهور في المئه اذا كان سكتاك علامه فمن الاول من اثناء التكنل التلفظ بالكلام العام ظهوره يكون فقط في تسعه هذا واضح واضح هذا اما اذا كان مستقل نخرب هذا كلام وهذا كلام مستقل المولى اولا قال لعبده اكرم العلماء راح البيت شربت سكانه شاي رجع مره ثانيه فمن فضل بعصا انتبه اليه قال ولا تكرم الاستثمار خذ قبل مجيء هذا هذا قال او لا في العموم لا لا، لماذا هو خاص؟ ما هو خاص؟ ما هو خاص؟ بعدني جاء الخاص. إذا, إذا, إذا جاء الخاص، قلنا سابقًا. إذا جاء الخاص، هذا العام له ظهور. صحيح، ظهور منه. ولا لا، كان الجيل، كان الخاص أيضًا له ظهور. في عصر صحيح، فكل واحد له ظهور. قبل مجيء. هذا لا طارس جميلة. بعد مجيئه يقول له عميش جابه. يقول جاي اقيدك اصلا جاي اخططك فيقول له انت عارض الان يقول اجلي لكن حيث انا الخاص حيث ان ظهوري قلناه طابقا ظهور الخاص اقوى وظهور العون اقوى ظهور شوفه كل واحد له ظهور لكن نقول الحق هذا هو هو فظهوره هو من ظهور العرض هو ظهوره على ظهور هو لماذا يقدم هو لأنه هو أو هو لأنه هو هو هو هو هو أو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يكثر ظهوره الآن في المنى ويخططه الظبطة مثل عم. لكن مثلا رعدة السباحة والتعارضة هذا واضح معنى الان بحثنا الفيلم في موضوع الزين موضوع واضح إذا هذا المخطط الوضع يكون المحط شبه واضح عند الإخوان واضح حلاله نارهم أكيد واضحهم الآن حلال هذا المخطط مصفف كلامنا. كلامنا اذا كان المخطط متصل اذا كان المخطط متصل قلنا مرة أقلوا أكثر ومرة متبايدة أقلوا أكثر وهنا أقلوا أكثر يعني أكدهم طبعاً يمكنهم شيء طبعاً أكدوا العلماء ولا تفرهم أكثر هذا واضح؟ والثاني أخير العلماء ولا تكلم زيد ابن أحرام هذا واضح دون أقل وأكثر هذه أقل وأكثر وهذه متباعدة هذا واضح لكن المخصصين مختلف هذا واضح المخصص مختلف الحكم في الصورة واحد الحكم في الصورة واحد الحكم شو ينصف؟ المبلغ يقول السؤال هل يأتي؟ إجمال وخراف إلى العام في الفرد مشكوك يعني في الخمسة المعروف كمانا سنة المبلغ يقول العرض يسل يسل ففي الواقع الخمسة المشكوك بيكون تحت العرض بيكون تحت العرض ما تواقع؟ هذا هو الطبيع يكون غولة المصنف يقول أتوقف في الحقول. فهؤلاء الخمسة ما يدخلوا في العام حتى أسرهم فتعين إنما أسرهم فقط خمسة وثمانين هذا قدر ما يقتن وإن من الخاص قدر ما يقتن يبقى خمسة هذا الأشخاص المشروف فعين الصغيرة خمسة يقرمون أو لا لتوقف في إجرامنا خب واضح الجواب جواب لماذا السؤال لماذا ايها المصنف تتوقف يقول نحن قرأنا سابقا تبعوا صحنا قلنا إذا كان المختصر متصلا فإن لا ينعقد له ظهور من الأول إلا إلا إلا في ما عد خاف إلا في ما عد يعني يحمي عندنا نفعل نفعل فمن الأول إذا هو متصل فيلعق بالعام مظهور فقط في المفروض تفحم صحيح خذ الخاص عندي واضح عشر الخاص عندي واضح الخاص عشر عندي الخاص, الخاص, الخاص واضح عشر والمفروض العام تفحم بالباب المنيه تفحم الخاص تفحم الخاص اذا كان المخصص متصل اذا كان المخصص متصل شوف عندي عندي عندي قرينه عندي قريقة على ان على أن العام في القرين المتصله عندي عندي عندي معلومه سابقه عن ان القرين المتصله ان تكون المتصل يكون قرينه على أن العام عام على ان العام على ان العام ظاهر فيما عدى الخاف طالبا خب الخاف فالي واضح الخاف القرح هذا المجيء من عشان عندي واضح جيد يبقى عندي خمسة خمسة ما هنا يجي او هنا يجي عندي خمسة في محل شك فاضح خب اذا القريدة مستصلة اتفتوا اذا القريدة مستصلة فالخاف فالعام. فالام ظاهر فالام مظهر رب عندي كلام اذا فالعام ظاهر فيما ادرا اظهر فالام مظهر فيما ادرا فعندي 10 قدر متفكر وعندي خاص وثمانين 85 ايضا قدر متيقن وهما في العام فهنا في العام يطلق عم يخدموا نشكو خب نحن نجي نقول نقول أن العام العام قليلا من الأول له ظهور فقط في المطلق إذا الخاف متصل إذا الخاف متصل فالعام ليس له ظهور إلا فيما على الغام هذا واضح العام ليس له ظهور إلا فيما على العشق هذا مفضع لكن لكن لكن إن قدره يفتر عندي هنا الذي له ظهور من العام الخمسة واثمانة هذا حسبان العام ظاهرين حسبان العام في الخمسة واثمانة أما الخمسة قلنا أما الخمسة ثلاثة للعام ظهور فيها ثلاثة العام ظهور فيها ظهور فيها فإذا العام ليس ظاهرا فيها ونروح نروح ونروح مشكل ونروح إذا العام ما يظهر فيها نحن ما عدناه ما هو لبعث فإذا العام ما يظهر في فضل المسكوك سندخل خيال ذكران صمت وقفة بعبارة أخرى، كأنه ألحق الفرد المشكوك بالخاء. شو رأيكم يا طلبة؟ تقبل الكلام، إذو نقض على الكلام هذا كلام خاطئ. المهم المصنف لأيدها أن الفرد المشكوك، الفرد المشكوك ليس لإجمال الخاء. الى الفرد المشكوك في العام فالفرد المشكوك في العام يكون ظاهر في المخيطه خمسه وثمانيه مئه عام عشر مئه خط خمسه يكون مشكوك المشكوك العام مو في فيه لان العام ظاهر فقط في ماذا فيما عدا فيما عدا مخطط فيما اذا بارد فيما عدا الخمزة نشتوكة ما يجري هل هي من العام او من الصحة والعام فقط في الفرد المتفخن خمزة نشتوكة خمزة غير المتفخن الى غير المتفخن فالعام مضاعف فيها اذا العام مضاعف فيها اشتغل حقوها بيش معبارة اخرى بالخوارق قوله نتوقف الحق حكم الاكرام بحاجه الى لا بد اننا توقفنا توقفنا, جميلة. توقفنا جميلة. توقف يعني صدقه من هذا لا. في الحكم توقفنا في الحكم في الحكم لكن مو فاخبرت حنطه ماذا ما لها واخر سوف واضح؟ عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث يكون ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عدم, عدم نحن نحن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 هل يستقرون لأنه مرة كل يستحق، بس يتباطي الاستحقار بحاجة الى بيان فلتوقف في الفضل توقف في الفضل المشتوح فهو الخلق لا يا عمدان يستقرون لأنه إنه يدور في الخلق لا يتقرون لأن السبا وخلومية الخلال لأنه لأنه يعني هؤلاء هو مأسا على الطغيرة المجدية طاعل الطغيرة منع اذا ادخله تحت خطر خاص اصبحت شي وحده واضح بالبال عندي في 33 اتوقف في 13 في في 5 ذيول مساءين ما هذا المقدار واضح هنا لا الأخوة يقول الشبه المفهومي واضحه عنده. لا هو من عند نعم. إذا تقر أن ما قطع من الشبه المفروي. الشبه المفروي تقطع ولذا قدمنا قدمنا على المفروي. بلى تضحى الكلام واضح. أنا من على مثل الخطاب الذي نتوقف شيخا نتوقف نقول نتوقف لا ندخله لا هنا ولا هنا حكم اكرام الخمسه لمشوفي حاجه الى بيان وضائعا لهذا البيان لأن العام ظاهر في خمسه في المخصص المتصل من الأول العام ظاهر ظاهر يقين في بعضها ونحن عندنا اليقين هناك في 85 فقط 10 عندنا يقين في الخاطئ خمسة وثمانين في العام خمسة يتقفر بشكوك إدخاله تحت العام بحاجة هذا دياما ما في ولا يمكن أن نتوقفه إذا هو إذا لا نقوم هو يتوقف لا نتوقف نحن قلنا نتوقف فقط هو على أقرب نتال يجب أن يكون له رائحة البركاء يختلف السنة بعد المعراضة تتوقف تختلف السنة وطال أنت على خير شاء الله لكن هذا المكان هو المخيم هي داخله الشر؟ لا زي اهل الكساله الى خير ان شاء الله فاولاع المتكلمه كلها مت الى الاخير ايوه بس وين الى اخره بالفم العنسه خير بشا في لحد الآن وهذا يصير المطلع تدققوا فيه جيدا دققوا فيه جيدا المطلع طب يا بعد الوقت ما هو الله وعلى محمد وعلى الله علم تمام